له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكيفرين إلا في الظلال